ومدع عن ترقد انه الاسلام عاد في سبيل الله قد سرنا واعلننا فهذا ام ودع عن ترقد انه الاسلام عاد في سبيل الله قد سرنا واعلننا فهذا ام ودع عن ترقد سبيل الله قد سرنا وأعلىنا القيادة نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيني جموعا وفردا <تصفيق> <تصفيق> نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيني جمعا وفردا ما عرفنا العيش إلا عنفوانا ونواجل داء قم دعك الرقدة النوا والسلام في سبيل الله قد سرنا وأعلننا الفهادة قم ودعا كالرقدة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلننا الفهادة هدى جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الكرب ساروخ خلف قرآن مبين هدى جمع المؤمنين في الشباب الصادقين في ليال الكرب ساروخ خلف قرآن مبين لم يبالوا بالرزايا بين أنياب السنين قم ودعا كالرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلن من هادة قم ودعا كالرقادة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 في سبيل الله قد سرنا واعلنا قم امد عنك الردى انه الاثاء العاد في سبيل الله قد سرنا واعلنا من هذا يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد اتى الوعد المبين يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياع في السنين قد أت الوعد المبيت قد أتيناكم برشاش وقرآن مبين